بوك تو تزن <يوز> ثمانية عشر ثمانية عشر <تقريتاش> تنظيف المنزل تنظيف المنزل ما <محصم> صنبط بان اليوم هو السبت اليوم هو السبت ما وان إدنك؟ اليوم عندنا وقت كافي اليوم عندنا وقت كافي ما كتكرتك اللقاشت؟ اليوم ننظف المنزل اليوم ننظف المنزل أفرد السجادة كاريتوم أنا أنظف الحمام أنا أنظف الحمام أفيريم موسو أز أوتوت زوجي يغسل السيارة زوجي يغسل السيارة أجيراك تيزتيتشاك أبيسيكليكت الأطفال ينظفون الدراجات الأطفال ينظفون الدراجات. نادمما أنتزى أوراقكات. الجدة تسقي الزهور. الجدة تسقي الزهور. أجركك رنبراكك أجرك صبات. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. أفيريم رندت زوجي يرتب مكتبه. زوجي يرتب مكتبه. أرواحك أنا أضع الغسيلة في الغسالة. أنا أضع Elrasil, fi elras szála. Kiterítem a ruhákat. Ána Ansurul Rasil. Anna Nsur elrasil. Vasalom a ruhákat. Anna Akil melabisz. Anna akwi el melabisz. Az ablakok piszkosak. النوافذ وسخة. النوافذ وسخة. أحضلو بسكوش. الأرضية وسخة. الأرضية وسخة. أصعدينيك بسكوشك. الصحن وسخة. الصحن وسخة. من ينظف النوافذ؟ من ينظف النوافذ؟ كيف وصل غزيك؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ <تصفيق> من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ كيف شعرت جالازدينكت؟ من يغسل الصحون؟ من يغسل الصحون؟